بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أم simanti لفي يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون في غمرة ساهون يسألون أي 日からသန في rằng God. Uh -oh. Ha صيرون وفي السماء lambda Ka oh. I 126. <تصفيق> ومتنعظم sleep شين ان اثث in Ymwneud. الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب